هللا قبل الافراح تزهي المدينه نور الحسن مصباح ضوا عالي بد حلب ابو الازهار قال وين ابني الغالي ابعجل الوجه الصبح اصفر مثل وجه الصبح اصفر جاب مله المختار حبب جبينه يا الحسن وهنا على الكرار ومال امينه يا الحسن جاب منا تزوق وفضل عدان بدنا نسوى وفضل عدان نور الحسن مصباح هو على غيرت حياتي مدرسة الكل الاعظم يشبه الهادب صفاته بالقسط والعدل قائم بالقسط والعدل قائم يكفي من حدر نبات والنعم منها براعين من لجال يهم حماته صل وينه للمكارم صل سيدي هذا الحسن مولود من نرتجيناه يا الحسن كل الكرم والجود يجري بديانا هذا الحسن مولود من نرتجيناه يا الحسن كل الكرم والجود يجري بديانا ما يخيب احسان يا البابا مقصد ما خيب احد يا البابا مقصد نور الحسن مصباح نور علينا علينا بالفرح تزهي مدينتنا مدينتنا نور الحسن النصرى نوم الصباح دور علينا علينا نقسم بحق الامامه تاخذ بجدك ديانا مثل جدك بالغمام تمشي وتظل علينا تمشي وتظل علينا كرمناه جك والشهامه شيمتك يا ابن الامينه ما تهدنا بالقيامه حبك احنا ما نسيناه نسينا يا الحسن يا ابن النبل المذعوث رحمه علينا يا تالسفينه يا الحسن يا ابن النبي المبعوث رحمه علينا للشيعه التغاض ولت السفينه يا الحسن اسمك خلد والقلب شهاد اسمك خلد والقلب شهاد نور الحسن مصباح هو علينا يا غالي نذكر الهادي وكلامه من قصاد للحسن جاني بالحشر ثابت اقدامه بالحشر ثابت اقدامه كل محب هاليوم عاني يا رسول الله كرامة ليك يا شمس المعالي جدد البيع الامامه جدد البيع الامامه مولاي صلي على المدفون برض المدينة يا الحسن المختار الميمون مهجه نبينا صلي على المدفون برض المدينه الحسن المختار الميمون وجه نبينا على حماد وآل احماد صل على حماد وآل احماد نور الحسن مصباح هو علينا halia هل ليلات الحسن ليلات الحسن يا نسيم يا يا يا نور الحسن مصباح ضوا علينا خلي لبل فرح تزهي نور الحسن مصباح ضوا علينا